قلت شحن عصرت شوعاء ميلادي اذا كتاب الأصول الثلاثه اذا سلسلت مسرته وينز هنا تبل كتاب كنتصله بشرح فضيله الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين اذا بغيت صرت 20 جلده درسي جلاله زبل الله زله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثه الاحسان باركس مراتب الدين بسلسله درجات الون النيرنامالو تشيب طيب شباب مراتب الدين منالوز تغسل لي نعم اسمر احسنت تقدميتي الاسلام اتى لعلم الاسلامنا تسرع انت تكون الا؟ اليمان اه شباب بدك حري ايمانكني الاحسان زين درجاتات نايدين لبنان مالك لو ما انتبهت لنا المرتبة الثالثه الاحسان الاحسان ماله ثبوت قبر ماله سناي قبري كتغبر ماله ركن واحد الاحسان حنت عندي ازلتها الإسلام كم تقول انا فلتق عندي عند اللواماتي حمشت عند الله الايمان كندي شدشت اما الاحسان كندي علاتها حنت لاتها ماله وهو ان تعبد الله كانك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسان زباهل أن تعبد الله ربك تقص لكن زخون السبيج جاي مسلم مؤمن لجاي حتى إحسان فليته بلاغن كأنك تراه ربك اموريو غيرك كزغز هوذي ها الإحسان لعلو كله سريع وازل مالتك إذ بعدك تبقسوناتك عرفروفوت غير كانت عباده نربسك اخو قزؤيلك حبا لله سبحانه وتعالى نرب فاتحه كتقربنا للعباده زياتها زي زلاعه اللي تيكون الله ما له مرتبه عندنا حتى ركن واحد لكن كلته مرتبه خلون كلته درجاتات الله عز احسان زي اتقدم هيك نربي بعده خا مالتو تبقي سكابه على خان نربي يريقلق كم تريو كم ترى يا رب سبحانه وتعالى كتغزو ازيد ما انتي يمጣልنا مالتيو حب الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى قاشات فوت ووصل كمان نخت سرات تهنتي ولله المثل الاعلى عباينه هتكبرون كلها تهنتي سبحانه وتعالى صلاة كسق تقول لخا قد مرب حجي ططوكبلي حاج كنت تقول لخا قد مرب سبحانه وتعالى ابطاق عبخيده طوف قبري السعي عرفات خيده مزدلفه وايام التشريق ايام مينا رمي الجمرات منيت اند صندوق صندوق زولو كل كنتايو حرف رفوت غير كابه علاقات بكس نرب خمتري زلغا اكميقه زياده الزبلت زي مرتضى وزياده امبيه ابو وعباد الله الصالحين بت حو لكن مش منتهى ما له شو مش استخلاص لله عز وجل واخلاص النيه لله عز وجل كما اننا تخون اولا ان تربي ان تربي فتوكى فتوكى نتعباد اناتك هاريفه مثلك بعد اخذت الكس موسى عليه الصلاه والسلام تعجلت اليك ربي لترضى ما انت كتفطوني اتسرحي كتفط طوله قلت انا بخمس نهز الله سبحانه وتعالى مرس كابز بغاد انتهوا وغك الى رب سبحانه وتعالى بصحته فمباشره وعجلت اليك ربي لترضى من انت خطفت وني لنا بخه زهر رفوت زي احسان فوتتنا يا رب حذيركا انت ربي فتيكه فتوني اليك هتقربوا بعبادك زي نربخ مترئو زلحات بالزو فتقالى اتقف الا لم تكن تراه فانه يراك انت لاكن ان خمزريو غير نربخ غزا كغزويل كان حرزي كالكاهزئه ربير ان اللوبل اذا ربير ان اللود ماني نتايت امصالكا مالتي فرحي ناي رب سبحان الله تعالى فرحنا رب سبحانه وتعالى كم سلازم تدابع على غزته بكيس كان ربي هررفوت علني وفطوه ايه بعلي زبقس انت ربي فتي كان له قريبه كان عنده حرزيتو بلوقينكا حتى قال اي تمرتبهن ربي ري انه النول كان فرح زين كل التمرتبه لو حتى زلعت قداميتي ربي هذانه تعالى دليلنا الاحسان ابو قران تذكروا خمس اللهماتي رب سبحانه وتعالى ان تيرو الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سوره النحل الايه 18 و النحل القصري 220 رب سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب سبحانه وتعالى مستوم تقوا زلون في حرب زلون مسمي زلون والذين هم محسنون مستوم قبرت سناي تزعابه تاع عباده سنايت قبره ركن الاحسان يا لساد ما نربي هرفكاب على كان تربي فوتوتكاب قد ما خططوا بالني غزا قال له خواتم له ازاي قال كان دماني ربي انلو ندابل كان نربح غزا فيا سبحانه وتعالى الراقيصلنا مستوم في الراهتي ربي كم زلو. ابزايا زياده تشويق نهرب النيل اتون فرحتي نعيد فرحني نربوهم تفرو انا مسخهم الله خويا اتحقيقه قن اتون ربي مش ربي هم كلهم لكن من باب التشويق بانو انا مسخهم الله انتم نعيد فرحني بالابزايا زياده رب سبحانه وتعالى كمتاكبتها كن اسخاتكم مسا يلخكم قبل نير رب سبحانه وتعالى زغن تحبيب وتشويق الى عباده نبارو تنتك غبر مالتي كعرفو ورب لهم مسانا منتكم برتم باروتي امسرب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى كبرت زتكم ولو حتى بل نسوم امسرب زلوتهم باروت وهم المستفيدو تقوم زلوتهم باروتي سلازي ازگن نمتايو ان مسخهم الله اليه نفسحوا سوام الذم المتقين من باب التشويق من انتقفتوه ان ترى بالله مسانا ندابلوه غزو ان رب سبحانه وتعالى والذين هم محسنون كمون احسان بقبره قبر تسناي مالتي وشيخ ابن عثيمين حجتي قبري نايسناي قبري خطوسوي مالتي وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سوره الشعراء الايه 217 إلى 220 اب سوره الشعراء ايه قصير 30 10 20 كساب 30 20 كم بالرب سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم نبتي كيلاز خونه قدره عزيز رب سبحانه وتعالى توكل كبر وتوكل تائل وصدق الاعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى لبغاسكم وركوسنا بربي وفي جلب المنفعه أو دفع المضرة خير كما صاني اتي شر حمغز بلد ما خبايك رحقيو اللي كان بربي توكل زال بخه مسربخه اساسا قداي كان ابربخت قدفو ازيتي توكل زباه لما توكل لؤم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على العزيز الرحيم نابتيك الى الزلو رب سبحانه وتعالى قمون رحيم ازيروه رزقنه قام معلتونه مؤمنين ز رحمه الله الذي يراك حين تقوم اي تقوم الى الصلاه الذي يراك يريكانلو نفس صلاتك تبتكسون كلها اذا ربي رينلو اندابلكا مسرح عباده زيقه احسانه وتقلبك في الساجدين كمون كت كتماللسونكلخا ناطوم دسقطو نابوم كتكيت كتملس كتتماللسونكلخا كت ربي ركع الله ومرسوله صلى الله طيب ابزي يا شباب في الساجدين لو. في, الم... في, في المصلي لكن ذكر الله سبحانه وتعالى السجود ابزي السجود نمنتهي بالمصلي غيروا تقيسوا له ها شباب لان ركن من اركان الصلاه كبت عند تاتناي صلاه الله سجود واراد الصلاه كلها كلها النصالات يا زياد وتقلبك في الساجد اي في المصلي لكن منتاي في الساجدين تاع السجود راح تقيس نعم هو ساجد احسنت جزاك الله خير اخي محمد بارك الله فيك لان السجود اشرف موضع وافضل موضع في الصلاه زبالته اب صلات ابو تشه ويدماني اب الصلاه من قبره سجود ولذلك امز اخونا محمد تقاسى جزاها الله خيرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد اب السجود اقرب ما يكون الى, إلى, العبد, إلى العبد الى ربي وهو ساجد يعني اب السجود اخونا كله انتي ز قربي اخونا كبرتي بمباركاي اخونا رئس غا او ريدكال لخنا مريت معناتها غايه الذل هو السميع العليم رب سبحانه وتعالى يسمعوا نتزربكم معناتها وعليم بمعنى عليم بافعالكم واعمالكم نتزربكم يسمعوا نتكبراتكم بمعنى يريو سي رز ربي ريكالو خبالن كله بزاءه خمس رب سبحانه وتعالى تقيسوا زلو الرسول صلى الله عليه وسلم ربي رئن الله دا بالك عبادات جبر زي انا بعلى عباي سناي قبري من ركن الاحسان وزيات قاليته ولكن بلغته بك سكف ربي فتوكاني بخ قرب الله خطب له نعم وقوله وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه سوره يونس الايه 61 اب سوره يونس ايه قصري سسان حدن رب سبحانه وتعالى نائب لنا له وما تكون في شان أي في امر يا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ابزخون كوناتات عند حر الله وما تتلو منه من قران تتلو بمعنى تقرا قران كل كلكم ولا تعملون من عمل يعني ايها الناس اتم سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يكونوا حتى ساعاتكم اتم دك سبت كسرحون كلكم الا كنا عليكم شهود يعني نراكم الله لذلك رب سبحانه وتعالى يعلم خاينه تلعم وما تخفيش الصدور تروفنا تصرحنا ويد ما زربانا سي اتشني اولش تلبنا ونربي اي تفونيو فالتويمانتي سلازي زايات تزغتري ان كلخه زايات تزغت السمع كلها غبله نتا اي حضره الكمالتي محبانا يا رب نفر يا رب يرى ان اللغه في الرياض انا بعد لا انا بعلي يا رب فتكاسل زغونكو بعلي نلهو قرب علقو حريفه يتعباده خنت ربك تبلقاني زياده ما محبه تزرع علت مالك اذ تفيضون فيه يعني وقت شروعكم كجمروخ لكم تسرحكم مالتي واستمراركم على العمل ابت صرحاناتكم دم بقصالي كتوافرون كلكم يريئكم الله إلو. بارك الشيخ من عثيمين رحمه الله نزا جو سيدنا حجي غلط صح جبر الله خلو خمزي بن الاحسان ضد الاساءه سنايت كبار مالت انصرنا تكبار كبار مالت وهو ان يبذل الانسان المعروف صبورتك بارات تكبر الله وحده سب مغنيته تضبط النوبس يا مالت ربي نخلهانا اخلاص يحبنا. خير يسرحنا ويكف الاذى كم اون نسمو غدا كلكل كرهق الله فيبذل المعروف لعباد الله خير زبله نباروت يسرح ماله خير يسرح يوافر ماله في ماله ابتو كنذبو وجاهه كم اون تسمع ان تنضر له يا خو نيو وعلمه بتعلم ذهاب ودماني سبي علم وبدنه كم اون باكلاتون نسب يحجز المال فان ينفق ويتصدق ويزكي فاما المال ابزئ فانت بزلاب بان كتكون ني روا بان ينفق ويتصدق ويزكي ابغنزبو انت يكبر اول يهب مالتي انه صوم واجب زخن ولدي احوات سبيت دكو نخلون زيوم يهب مالتي خطغنزبو ويتصدق قامو صدقه اوس يرهره ويزكي هفتم تقوينو مزكته اوس وافضل انواع انواع الاحسان بالمال الزكاه تزبلهت احسان نقبره كب غنز زكات الزياء زبلهت تخون الى شخص ما مثمين لان الزكاه احد اركان الاسلام و... ومبانيه العظام اذا الزكاه تزياء حانت تقبت انت تخون الله مالته اركان عند ثلاث ناس لمنا تخون الله ولا يتم اسلام المرء الا بها ملوك غونه كلي اسلمنانا حادثه الا زكاهكم تسالوا زكاه ابيغن ابتي اركان الاسلام يغدلالو وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل نا رب سبحانه وتعالى تاس تتفت وتزكاتا ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته نسبيت نفقه قبر كله زياتها زبلت وامي و ابي كمون ندئون نبون ابو مستمر عا وون كرسي يا ابو بارك الله فيكم نمتايو نسبيتي لشيخ ابن عثيمين قدموا زله كاب والدين باليصا ما لا يكون لكن نسبيتو مسوس سلا زله بقربه كم زياده لي مسوب قربه في الرقم نسى كم ولد مالتي ولا صحتي لون زياره خده مسوتهم كاذبه لازم كم اون ابتي ذرياته اتي ذرياته ندقون كباله واخوانه كم اون نحواته تدارب وسعلك حتى نحواتك كتبوه مالكه خدي فاطمه الله الله العافيه نساب قبلو ما شاء الله لكن احواتهم ولا حن تيهبون يمكن يشتكون يعني ظروفه لنا ندابولو خلو مسححو مسحفتو ابزي بسيحو يبقق مالتي يرب سلمنا وبني اخوته كمون دقي حو واخواته كمون حواته كرره لنا له انت داربي جنزب هبو واعمامي كمون نحاوط بات... نحاوط اوتاتو وعماته نمواتاتو وخالاته نحتنتاتو الى اخر هذا نقول له بزمدنا زلو ارحام زغنواتم كرهرا لمالو ثم الصدقه على المساكين وغيرهم كما قلنا نتم مساكين كصدق لهم مالو ورحم لهم مالو ممنهم اهل اهل للصدقه كطلاب العلم مثلا اتوم صدقه قنوبم زقبا ان انا لو كم تماهروا مساله بحلفتي تماهراب زي عدو زلو. زي منقطع عن اهله فعلى حسب حاله كل تماهر دخاخو نماتكو اذا عافت امال النزبل نوقه ديفكا نتي زيبللو كعدو تسددو ني علم قبل زمصه نزسابزي صدق اخطبو طبغي اذا انت شجعنا طلب العلم تبرات علقه مالتي واما بذل المعروف في الجاه فهو ان الناس مراتب اما زين يغنذب وسي النحج احسان كتقبر سلطان تلك واذا نبعل سلطان كتشمع تخلن دحرك وينكا اذا الناس مراتب يعني درجاتهم قالوا ما بجهة تشكير انت قد يا اللهني بالجهد الشقير اخوينه كم زي ادلي ندحر لنا نتا نغبروا لنا ما لتي كنوا حاس منقول نحكموا نيقبال اذا ابي اجر خمس اللور رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيسموا منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الانسان جاهه قال له تسمع لنا تعالوا اب من أب السلطان كيدو خسمع خيل ياتي رجل فيطلب منه الشفاعه الى ذي سلطان يشفع له عنده ابذا ساعه زي اخذنا تان قبرلنا مالتي منكونيا خنني بلكه ابذا ساعه مالتي منكونيا خنكونه علنا انت دع انا خسمع خلكوينه على السلطان مالتي كيدا زي حونا تشجرو خوينو كم زي عدل الى قزارو بلله زي شفع ازيا قيام مالتي اجرا عبي مالتي اما بدفع ضرر عن أو بجلب خير له وانتا خونالو مالتي اتيزغود زغودو نغرات توغدي خينو تشغيرو خينو بجع حغزو الى يوحسو منجون جاي خون مالتي ويد ماني قال تصق من دحرانلو انسى بزيس كمجيادلينيرو حنت غداني راتو واذا غداني يبقى شي شيء كونت مالتي بل اصل طوله ندوجا ح اتبعل سلطاني خلاي خلاي لكن, أي لكن نزيب على خيدكا. عدلي؟ عدلي نسب زاي فلطن لكن الصغا نزبعل سلطان فلطه تخونك خيدك خمسي عدي لخمسي عدي تلكايو كتسمعو تخل تخونك ومون قول وحسب وين مون قول يا ختكون نسب قدد بعمله اما بعلمه بفلتتنا تربي علمته يبوخن فانه يبذل علمه لعباده زي علمناتو كهو بما له كعلم الله بارتنا يا ربي نارخ بخ علم الله اما تدا كتمان غيره يحزوه خوفه ويحزوه خوفه مويت بقى بقى مويت زي قيامه حتى تقول لي طيب تعليما في الحلقات اب أم تحفيظ اما مساجد وخون اما مدارس كعلمالهم والمجالس العامه والخاصه كمقول ابطرف سبللو سباتز كبولو مالتي مجالس كوب مبلي ما كب مالتي ابتنحف شيوخ ابتي نايفولي كوب مالتي نداخل كعلمو مالهم تزعاب يزلمهم دم ما رب سبحانه وتعالى ما سرحني ازي مسرحناي امبيي زحيزو زلو دعوانا التوحيد تتعدم صرحناي امبيي سلازي ازي نغير ازي فرصه ازي عد اللي زي خطقوم له سبات تعكبن كرهكم من كله. حتى لو كنت في مجلس قهوه اي لو من عثيمين رحمه الله ولو نمدا شيء يفكر تخيني كذاك تخينه اتيخه برباز توحيد نقره تاسنناي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جد حبره كاب, كاب من الخير والاحسان أن تعلم الناس كاب تحسان دمان دك كنت في مجلس عام ولا اب حفش زونه مجلس فمن الخير أن تعلم الناس كاب خير زبهه المالتي لذك سبات كتعلم رب سبحانه وتعالى نقول لهانا اخلاص يا ربنا ربي قبله ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب لذك سبات لكن بتات فلطه لا توحيد كنعد تعدهم كلهم حكمه خلونا سبحانه وتعالى يقول ادعوا الى س... ادعوا الى سبيل ربك ايش والموعظة والموعظه الحسنه وجهات لهم بالتي هي احسن. حدث بحكمان ذرب زي بولوكن زي كللته خينو زي فساد نطيع سباتون كهدمي والعذاب الله فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتتحدث اليهم سلازنك سباتك تخمد لهم يا بلكان انت دا ابزر خبك يوم يلا يا شباب انا حجي زرب الله النت نصب حيت تمصوم حجون كزاربكوم مثال الثلاث متصوم كذا ربعكم ربع ثلاث متصوم كذا ربعكم ازي ككه يا اخي ابسعه تزي نأ بتاسلوب ناتكا نتعلم قسلوه ونخلوه والعذب بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقولهم بالموعظه وعزخبون كله الرسول صلى الله عليه وسلم قدف يا بلوم كله غيكون وعزز بنير الرسول صلى الله عليه وسلم بل انما يريدون كناثاتهم ما ليسوا مزخرفين ولا معذيبوا مخربوا ساني حمد ما مخربوا يتخولون يعني يتركونا مالنا الرسول صلى الله عليه وسلم حد حدوان يجدونا نيرا وعزايبونا نيرا لمنتهي حتى تشتاق النفوس نفس هريفه قد موصه كله صبوا اما ولا مشغولين دا يقولوا كوف سكوا يقولوا كوف زربا انا وعزحز لكم ما شاء الله تبارك الله نعجر اجرد لي الله جزاك الله خير لكن اغرب عنه كل اللي يز الدجاج ملمته خوينك كك يوم يخين. ولا يكثر كن ما يقول لكم تزحوا يقولوا تنغاغام الزرابات لان النفوس تسام ابسعه تزي انت هتكون يا تنبسيه كتك ما كدي اشتاق لرمزي صبيغه عرف رمزي صبيغه حجي خامس الزخاين انت ياخذ خص ما انت ياخذ للنخبه وتمل اذا ملت كلت وضعفت انتدى سلچوا ابذ ساعاتي كدكمه دهرد خيماد ما خطت قد في اناس وربما تكرر الخير لكث نعم وربما تكرر الخير لكثرة من يقوم ويتكلم وربما تكره الخير تكره الخير قبله يعني اذا خير اذا نفس سيازيات توصل علمي نعرفه خلو لكن ما سبزح قال لهم ما عالتا معكمني نعودا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عالتا يكونون واعززونيرم مالت نفس شويه جرفت بالله ماليس كخاني ها حريف أمس انا حد ما الزخاخر انتدأت داكم لهم كونك خلصوا في نهايه ما انت قبري مالتي كابخ روحقي من يقوم ويتكلم بزوحات سبات تداقل كل شيء انا لو ما انت الله صبح كل الساعه كل يوم نرتبون كونك ابي ساعات زي بعلم تهكي وامك بالله واما الاحسان الى الناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناي گلبت قال له احسان نبو اول ناي غنزب قال اي بارك الله فيكم بزعبه مونغوليا هتقون نحد بعال سلطان فولت او تكون كحصه سالله قداي ناي سبع سالساي كات خير مالتيو علم خاخذ زرقح رابع له اي قلبه احسان تبغ تقبر بقلبات كخمي الرسول صلى الله عليه وسلم زبله وامال احسانه الى الناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع عليها متاعه صدقه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو مالتي نحاده سب كتحجزه امتى غتحجزه مالتي اقحته تصنل حتى انسى همزه حجم سوز اللقاني اب مكنه اب مشكله معناته المهم حفبه بالكانتات قبر لها تصنل تصنل له لها زي نغر زي صدق عينو بعلو او ترفع عليها متاعه صدقه ودم حفبه لنيل حفتب بعض سكما دلي لوبس بينه حفكب لاكاله حفب فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه نسب زي اتي اقوحت تسكم لخ او تدل على طريق كم ون سبحان الله بوت اخذ تحبره هذي يا سبحان الله قللت مثلنا بوت تفيه ويزل السبز شلون كللك بالكوا يمكن اكو طافيه خيره خذا مالت نسغا كنت فلتاته وينك اخذ تحبره خل احتيساب الاجل زياد صدقه انا بعده ريخه اذا الزرغازيات ثقل كم سكدكه بزياد تويخه بزياد بزياد الك حبره ترى خيبوه تاجرز عبينا سبحان الله اسلمنا كله احسان صبق بريز حتى ذا تبسم في وجه اخي كان تايل ما الله صلى الله عليه وسلم ها شباب صدق اينه حوقه كنت وازدل الناس لكن حوقه ابريكه حتقبله زي انا بعلى صدقه وكلمه طيبه انت صدق صبقه تزرب ربي صبقه تزربنا او تدله على طريق او ما شابه ذلك فكل ذلك من الإحسان هذا بالنسبة للاحسان إلى عباده ازغى كله كاتي سنا يتكبرات ويله شيخ بن عثيمين رحمه الله حتى من قد تحبره يكون كمو النز زما اساس حتى كم من قد اضعف الايمان زقنه تماطه الاذى عن الطريق تاذي بشخ دخل سخونه التعذي زبلت قراب بنانا سبك يتودغ الغا ازغى من الاحسان احسان الى عباد الله سبحانه وتعالى واحتساب الاجر نغبرنا مالتي ابى اجري لنا الذي ربيك ابتم كبرت سنا يقبرنا مخنيات الدنيا في النهايه موته وقلنا حجرنا تموت لهنا الذي ذكرنا احتساب الاجر نكبر ابزي احسان زين وافر فبغتم خير ز قبره مخاني بارك الله فيكم احتساب الاجر